أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاءه الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول من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 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أنتوا الكتاب ليعلمون أن وإنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن تيت الذين أنتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع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 وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّيُّمْ جَهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبْقِ الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبْقِ الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُ يَأْتِي بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا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 لِيَلا يَكُونَ للناس عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي فَلَا تَخْشَوْنَهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ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 صبر جميل والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلวนكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا قالوا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 وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ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 إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لون لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يليهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 أكلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمون، فهم لا يعقلون، يا أيها الذين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 ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوْجُهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنِ الْبِرُّ مَنَامٌ وَلَكِنِ الْبِرُّ منامن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأس والضراء وحين البأس أولئك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 فاتباع بِالْمَعْرُوفِ وأذاء إليه بِإِحْسَانٍ ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدع بعد ذلك فله عذاب نليم ولكم في القصاص حياة يا الباب لعلكم تتقون كتب عليكم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 فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان نزل فيه القران هدى للناس وبيانات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دان أجيب دعوة الداعي فدعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا, واشربوا حتى يتبين لكم الخيط لبيض من الخيط لسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد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 لتاكلوا فريقا من أموال الناس بلثم لتأكلوا الناس بالإثم وأنتم تعلم يسألونك عن لهله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تت البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى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 ان الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنكم ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتد عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمره لله فان ابصرتم فما استيسر من الهدي وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُنْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِيُ مَحِلَّةٌ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضَ نَوْبِهِ أَذًا مِّنْ رَأْسِهِ فَفِذِيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الهدي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 فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهِ وَتَزَوَّذُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُلِلَ الْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نَنْتَبِتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فإذا عفتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الله عِندَ المشعر الحرام واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين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 أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم